Yeah. دوم طور وَالْيَخْشَى <تصفيق> الْعَرُوفَ Oh, <laughs> my I don't know. إن الله كان عدواً حبيباً ومن لم يستوح منه أو من أن يمجح منه ولا تنقل ملاك وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سَنُرِيهِمْ عَلَىٰ مُصْبِلَةٌ إِلَى وَجْهِكَ حَامِدٌ لَهُ وَلَا مُسْتَغِيثٌ إِلَّا بِرَبِّنَا فَإِذَا أَخْضَرْنَا ثَمَّ أَنْتُمْ لَنَا عَلَى الله الرحمن الرحيم يريد الله قيامنا اكم وينذركم تطلا الذي الى الله قد فرض والله يريد ويريد يوسف ويغير الذين يتسابعون الشعبات أن تمنوا ميداً عظيماً الله أن يموشف عنكم مخلق کفیلام کفیلام نخیل و نزدیک و غلبه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 أعطاهم على نظره وثمى وإلا أن نعتبر منها الوصي فالصالحة القادمة سلحة طاقه في الله وَلَا تَقفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا طاق ضلنا العظم حكماً من أجل وحكماً من أجل ما في رجال أسلاحاً واشتغداه وإلى أماماً إن الله وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا you mm -hmm. I wish to know اللهم لا يغفر أيشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى أَفْمَنَعْرِبَ أَلا um e rum فَجَعَلْنَا نَمَسَائِرَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ كُلَّمَا نُقِذَتْ حُدُودٌ بَدَّلْنَاهَا وإذا <تصفيق> حكمتم إلى الذين يسعبون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الضاروت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاء